متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تنسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح